بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن والاربعون من مجال السمع كتاب اللول المجنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آل وصحبه لشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول غزوة الطائف وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها فسأرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بن حنين وذلك في شهر شوال سنة ثمان للهجرة وكان ثقيف لمن هزموا من حنين وأوطاس تحصلوا بحصونهم المنيعة في الطائف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وغجأنا على مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في طريق إلى الطائف بقبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود قوم صالح عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود، كان في حرم الله فمنعه حرم الله من, ع... حرم الله من عذاب الله، فمنعه حرم الله من عذاب الله، فلما خرج منه أصابته النقمة. التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه وصل من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتجره الناس فاستخرجوا الوصلة حصار الطائف وإصابة نفر من المسلمين ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى الطائف حتى نزل قريبا من حصن الطائف فضرب عذكره هناك وثاروا على أهلها الحصار وأشرف ثقيف هو أقام يرمون المسلمين بالنبال والحجارة رمياً شديداً حتى أصيب ناس من المسلمين بجراح فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتفع بعذكره إلى مسجد الطائف اليوم فعذكره هناك وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه أم سلمة رضي الله عنها قصة مخنث فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وعندها أخوها عبد الله بن أبي أميت بن المغيرة ومخالف يدعاه تاء، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتضرب بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال حافظ الفتح، واستفاد منه حرب النساء من يفطن لمحاسنهن، وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور. رمي الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيقة ونصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيقة على أهل الطائف وقاذف به القذائف وهذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام كما نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسك حول الحصن. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه رضي الله عنهم على الرمي فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي مسند صحيح على شرط مسلم عن أبي نجيح السلامي رضي الله عنه قال حصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حسن الطائف فصمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة ومن رمها بسهم في سبيل الله عز وجل فوله عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة قال أبو نجيح رضي الله عنه فبلغت يومئذ ستة عشر سهما لما كان القتال تراشقا بالسهام عن بعد استخدم المسلمون الدبابة ليحموا بها أنفسهم من السهام حتى يصلوا إلى الحصن فعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محمد بالنار فأحرقت الدبابة فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبال فقتلوا منهم رجالا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء عنا ثقيف وتحريقها فقطع المسلمون قطعا ذريعا فسأل ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها الله والرحم فقال له لما تغطأ عموالنا إما أن تأخذها إن ظهرت علينا وإما أن تدعها لله والرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني ادعها لله والرحم إسلام عبيد من الطائف ثم نادى مناذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد نزل من الحصن خرج إلى فهو حر فنزل إليه ثلاثة وعشرون رجلا فيهم نفايع بن مسروح تسور حسن الطائف وتدل ببكرة, وتدل ببكرة مستديرة يستقى عليها الماء فكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم آبا بكرا فأسلم هؤلاء العبيد فعتقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم ثقيف بعد ذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم آبا بكرا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال هو طريق الله وطريق رسوله فكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحيل المسلمين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر الصديق رضي الله عنه أنه راى رؤيا وهو محاصر ثقيفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر أني رأيت اني اهديت لي قعبه مملوءه زبدا فنقرها ديكن فها رقم فيها فقال ابى بكر رضي الله عنه ما اظن ان ندرك منه يومك هذا ما تريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لا أرى ذلك ولم طال حصار الطائف واستعصى المسلمين ولم يؤذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الطائف قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في الناس ان قافلون ان شاء الله فتنقل ذلك على المسلمين واستنكروه وقالوا نذهب ولا نفتحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضوا على القتال فقد أصابهم جراح فقالوا يا رسول الله احرقتنا نبال ثقيف فأن الله عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا واط بهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا قافلون غدا إن شاء الله فسبلوا بذلك وعدعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأتى بتقف المسلمين قبل أن يرسل الله الله صلى الله عليه وسلم من الجعلان كما سيأتي في الوورا إن شاء الله تعالى إسلام صراقه ابن مالك الجعشومي غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة متوجها إلى الجعرانة وفي الطريق لقيه سرقة بن مالك الجعشمي فدخل في كتيبة من خيل الانصار، فجعلوا يقرعونه بالرماح ويقولون إليك إليك ماذا تريد قال سرقة فدنوتم رسول الله صلى الله عليه وسلمه على ناقته والله لك أني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنه جمارة. قال فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك له أنا سرقة بن مالك بن جعشم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر ادنى قال سراقه فدرتم منه فاسلمت ثم تذكرت شيئا اساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما اذكره الا اني قلت يا رسول الله اضلت من الابل تاغ شاحي اظي وقلنا ناتها لابيلي من أجر في ان اسقيها قال صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كبد حرى اجر قال سراقه ثم رجعت الى قوم فسولت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي قسمة الغنائم بالجعرانة ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة فنزل بها وقام بها ثلاث عسرة ليلة لا يقسم الغنائم يبتغي أن يقدم عليه وبدها وزن مسلمين فيحرز ما أصيب منهم فلما لم يجئه أحد أمر بتقسيم الغنائم البدء بالمؤلفة قلوبهم وهم سادات العرب أول من أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنيهم سهداة عربي يتألفهم من الإسلام فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث بن عميه رضي الله عليه وسلم مائة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرى بن حابس التميمية مائة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عينة بن حصن الفزالية مائة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن علافة مائة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن مرداس دون ذلك شا يقول أتجعل نهبي ونهب العبي ببين عيينة والأقرعي فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في بجمعي وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم المئة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزم المئة من الإبل ثم سأله منة أخرى فأعطاه اياها ثم ساله فاعطاه ثم قال له صلى الله عليه وسلم يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخوة نفس البورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرضع بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعى حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه فقال عمر رضي الله عنه إني اشهدكم مع شر المسلمين أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحد من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال الحافظ الفتيح وإنما تنا حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خاشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذة فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه فوائد حديث حكيم الحزام رضي الله عنه وفي حديث حكيم من الفوائد واحد ضرب المثل من لا يعقله السامع من الأمثلة لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى وضرب لهم مثلا بما يحدون فالأكل وإنما يأكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفع كان وجوده كالعدم إثنان وفيه أنه ينبغي الإمام أن يبين للطالب ما في مسألته من المسألة إلا بعد قضاء حاجته لتقام موعظته له الموقع لأن لا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثة أربعة وفيه جواز المنع في الرابعة والله أعلم وعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وكان ما مشركا مئة من الإبري ثم مئة ثانية ثم مئة ثالثة قال صفوان أعطني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حليم وإنه الأبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إليه وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام المائة من الإبل، وعَظَّ سويلة ابن عمرو المائة من الإبل، وعَطَّ حويطب بن عبد العزى المائة من الإبل، وعَطَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرين خمسين خمسين وأربعين أربعين حتى شعَف الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فازدحمت عليه العرب ويطلبون المال حتى اتضوا إلى سمرة، فخطفت الرداء صلى الله عليه وسلم، فقال أعطوني رداءي، فلو كان عدد هذه العباءة نعماً لقسمته بينكم. ثم لا تجدون بخيلة ولا كذوبا ولا جبانا فوائد الحديث قال حفظ الفتيحة في هذا الحديث من الفوائد واحد ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن اثنان أن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها وفيه ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعد الجود والصبر على جفاة الأعراب أربعة وفي جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميد عند الحاجة كخوف ضد أهل الجهل به خلاف ذلك ولا يكون ذلك من الفخر المذموم خمسة وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز ستة وفيه أن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك وخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن ابن المنسعود رضي الله عنه قال قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة فزاحوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبو وشجبو فجعل يمسح عن جبينه ويقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قال ابن سعد رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي رجل قصة العربي وجاء عربي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاء بين جبلين. فرجع إلى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدًا لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقرة قال أنا سرّض الله عنه إن إن كان الرجل ان كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها قصة أخرى روى الإمام البخاري في الصحيح عن أبي موسى الشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بالجيرانة بين مكة والمدينة ومعه بلاد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال الا تنجز لي ما وعدتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر فقال قد اكثرت علي من ابشر أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبدل كهية الغضبان فقال رد البشرى فأقبل أنتم قال قبلنا ثم تعب قدح فيه ماء فغسر وجهه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرها فأخذ القذح ففعل فنادت أم سلمة رضي الله عنها من وراء الصدر أن أفضل لأمكم ما فأفضل لها منه طائفة فقد أذرع صفوان بن أمية وإسلامه ولما انتهت هذه الغزوة العظيمة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وقال له إن قد فقدنا من أذرعك أدراعا فهل نغرم لك قال لا يا رسول الله لأن في قلب اليوم ما لم يكن يوم إذن لا تقطع الحبل حتى تضع ولما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا ندى ونديه لا تقطع الحبل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيد حيدا. روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد جيشا إلى أبض، فلقوا عدوا فقتلهم، فظهر عليهم واصب لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشاء، من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أي فهن لكم حلال إذا انقطت عدتهن هن شأن ذي الخويصرة التميمي ثم اتى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل هو ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوس بن زهير السعلي يعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن جبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من هنين وفي ثوب بله فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد عدل فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أكن عادل لقد خبت وخسرت إلا معدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقترو هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد مع الله أن يتحدث الناس وأن يقترو أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون وقرأنا لا يتجاوز حنجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يوجد شيء ثم في القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سابق الفارث والدم قصة أخرى شبيهة بها قلت وقع في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة, قصة أخرى شبيهة بقصة حوقوس عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن وكان ذلك في سنة ت美味 وكان المقصوم فيها ذهبا بعثه علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أنفس وهم عينة ابن حسن الفزاري والأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة بن علافة وهما قصتان وقعتا في وقتين في كل منهما إنكار القائل وصارح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخيسرة التميمي قال حفظ الفاتح يمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم هولين وعند قسمة ذهب الذي بعثه علي رضي الله عنه قدوم حليمة السعدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدمت حليمة السعدية رضي الله عنها أم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجعرانة فأكرامها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام البخاري في العداء المفرد وأبو داودا وابن حبان في صحيحه بسند حسن بالشواهد عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأحمل بالجعرانة وأنا يوم غلام أحمل عضو البعيش فأغبرت امرأة بدوية فلما دهت من النبي صلى الله عليه وسلم بسطلها رداءة فجلست عليه فسألت من هذه قالوا أمه التي أرضعت. عتب الأنصار وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس من الى إلى الأنصار رضي الله عنهم أجمعين فوجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم حتى إن حسن من ثابت رضي الله عنه قال قصيدة في ذلك يقول فيها زادت هموم فماء العين ينحدروا صحا إذا حفلته عبرة درر واجدا لشعثاء اذ شعثاء بهكنه هيفاء لا دنس فيها ولا خور دع عنك شعثاء اذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر وات رسول الله فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر علامه تدعى سليم وهي نازحه أمام قوم هم آووا وهم نصروا سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعروا وجهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا وما ضجروا والناس ألب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا ولا يهر جلاب الحرب مجلسنا ونحن حين تلظى نارها سعروا كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل فاق وفينا أنزل الظفر ونحن لندك يوما النعف من أحد إذ حذبت بطرا أشيعها مضر فما ولينا وما قمنا وما خبر مدنا عثارا وجل القوم قد عثروا وقال أحدثهم يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدركنا وسوفنا تقطر من دمائهم وفي رواية الأخرى قالوا إذا كانت شدته فنحن ندعى وتضر مغيرنا غيرنا وكثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فانطلق سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت فقسمت في قومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الانصار منها شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين انت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك فخرج سعدون فجمع الأنصار في قبة من أدم. فلما اجتمعوا اتى سعد فقال يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار فاتىهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه بالذي هو له اهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي قالوا بل الله ورسوله أمنوا افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم اتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فاهويناك وعائلا فاغنيناك ثم قال صلى الله عليه وسلم أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعات من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى اسلامكم افلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار الأنصار شعار والناس ذثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى الأنصار رضي الله عنهم حتى أخضروا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ترتيب عجيب قال الحفظ الفتح وقدر رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوزيها شيء من أمر الدنيا وثنا بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال لأن الأموال تبدل في تحصيلها وقد لا تحصل وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع فزال ذلك كله بالإسلام كما قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فوائد الحديث وفي هذا الحديث من الفوائد إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه وفيه حسن أذب الأنصار في تركهم الممراء ثلاثة والمبالغة في الحياء أربعة وفيه بيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبابهم لا عن شيوخهم وكهولهم خمسة وفيه مناقب عظيمة لهم لما اجتمل من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ عليهم ستة وفيه المعاتبه واستعطاف المعاتب واعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه سبعة وفيه الاعتذار والاعتراف ثمانية وفيه أن الإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء وأن له أن يعطي الغنية منه للمصلحة تسعة وفيه أن من طلب حقه من الدنيا لا أعتب عليه في ذلك عشرة وفيه مشرية الخطبه عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما. حادي عشر وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة الثاني عشر وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة ثالث عشر وفيه الحظ على طلب الهداية والألفة والغنى. رابع عشر وفيه أن المنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. الخامس عشر وفيه تقديم جانب الآخرة على الدنيا والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة والآخرة خير وأبقى الحكمة من اعطاء المؤلفة قلوبهم وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم الحكمة في اعطاء هذه الاموال العظيمة لسادات العرب وحرمان بعض الصحابة منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعطي قمن اخاف ضلعهم ورذعهم واكل الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه ما أحب أن لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إلى عطي رجالا حديث عهدهم بكفر وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريش حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عينة بن حصن ولا أقرع بن حابس ولكني تألفتهم ليسلم ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه رضي الله عنه قال الحفظ الفتح فظهرت بهذا الحكمة في حربان جعيل بن سراق رضي الله عنه واعطى غيده أن ذلك كان لمصلحة التأليف وقال الشيخ الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن في الدنيا أقوام كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم فكما تود الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمض إليها فما حتى تدخل حضرتها آمنا فكذلك هي الآذي الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهشله. وقد خافيت هذه الحكمة أول الأمر على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت الأنصار ما قالت وحتى قال سعد بن أبي قص رضي الله عنه ما قال في جعيدي بن سراقة رضي الله عنه فلم استبان لهم الأمر صاروا بالذي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر عينا وأشد اغتباطا منهم بالمال قصة عاصم بن عدي رضي الله عنه وحديث ما ذئبان جائعان رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال اشتريت انا واخِي 100 سهم من سهام حنين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عاصم ما ذئبان عاديان أصاب فريسة غنم أضعها ربها بأفسد فيها من حب المال والشرف لدينه وفي روايه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ورسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الإمام بن رجل بن الحنبلي رحمه الله فأذى مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد الدين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبان جائعين ضاريين باتا في الغنم فقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم وافترسان فيها ومعلومنا أنه لا يند من الغنم من افساد ذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف افساد لدينه ليس بأقل من افساد ذئبين لهذه الغنم نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج الشيخان في صحيحه معا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال يا رسول الله إني ندرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جريدة من الخمس، فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون اعتقن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه ما هذا قالوا أعتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباهي الناس فقال عمر يا عبد الله ذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها قدوم وفد هوازن. وبعد أن قسمت الغناء مقدمة وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أربعة عشر رجلا ورأسهم زهيد بن صرد فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم قالوا يا رسول الله إن أصل عشرة فمن علينا من الله عليك فإنه قد نزل ابنها من البلاء ما لا يغفى عليك وقال زهير بن صرد أحد بن سعد بن بكر يا رسول الله إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك ثم سألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيلهم وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبيع وما المال وقد كنت استنيت بكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرهم بضع عشرة ليذتنا حين قفل من الطائف فلم تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير وارد إليهم إلا أحد الطائفتين قالوا فإن نختار سبيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلي فولكم فإذا صليت الظهر؟ فقولوا إننا نشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيعهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهوى لكم وقال المهاجرون ما كان لنا فوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عوينة بن حصن أما ما كان لي ولبني فزارة فلا وقال الأكرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا وقال عبس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا فقالت الحيان كذبت بل هو للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا فرد الناس على هوازن جميع السبيه إسلام مالك بن عوف النصري وقادم بعد ذلك مالك بن عوف رئيس هواز فأسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله وفد هوازن عن مالك بن عوف ما فعل؟ فقال هو بطائف مع تقي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس أهله عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية بمكة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن أخبر مالك انه إن اتاني مسلم رادت إليه اهله وماله وعطيتهم بأتم النبيل. فلما أخبر مالك بذلك أمر برحلته فيؤت له ثم خرج من الطائف ليلا حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه بالجعارة وقيل بمكة. فأسلم وحسنا إسلامه فرد عليها رسول الله, الله عهله وماله وعط Laborator وعطاه مئة من الإبل ثم استعمله رسول الله, صلى الله عليه وسلم على ذنب القوم من قومه فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم صرفا إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم أعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجاعران ولما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خسمة الغنيب في الجاعرانة أهل بالعمرة وهذه الأمر تسمى عمرة الجعرانة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن محرشين الكعبي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرة فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطل سرف حتى جاء مع طريق طريق المدينة قال فمن أجل ذلك خفية عمرته على الناس واخرج أبو دهود بسنة الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتمر من الجعرانة فرمهلوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى وأخرج الشيخ في صحيحه مع القتالة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائبان حنين في ذي القعدة وعمرة ما حدته وروى لإمام أحمد في مسنده وابنه في في صحيح بسند صحيح على شرط الشيخين علي بن رضي الله عنهما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قادر وعمرة الجعرانة وعمرته التي ما حدته استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب ابن رضي الله عنه على مكة واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع إلى المدينة عتاب ابن أسيد رضي الله عنه على مكة وعمره إحدى وعشرون ثلاث وهو أول أمير في الإسلام على مكة وأعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا رضي الله عنه بأمور فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شايبة في مصنفه بسند حسن عن عمره شعاب عن أبيه عن جده قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ابن أسيد رضي الله عنه إلى أهل مكة فقال تدري إلى أين بعثتك؟ بعثتك إلى أهل الله ثم قال له صلى الله عليه وسلم إنها هم عن أربع عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك قصة أبي محذورة رضي الله عنه وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقيه أبو محذورة رضي الله عنه فأسلم وله قصة فقد أخرج الإمام محمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي محزورة رضي الله عنه قال خرجت في نفر فكنا في بعض الطريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلاقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذر مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عند رسول الله عليه وسلم فسمعنا الصوت ونحن متنكبون عن الطريق فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين ذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوت وقد ارتفع فأشهر القوم كلهم إليه وصدقوا فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسني عنده ولا شيء أكره إلي مما يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بالأذان وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي نفسه الأذان فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أشهد, أن الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي ارجع وامد صوتك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح عي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال أبو محذور رضي الله عنه فلما فرات من التأذين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني سورة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصيته ثم أمارها على وجه مرتين ثم مر بين يدي ثم على كبدي ثم بلغتي ادو رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك فقلت يا رسول الله مرني بالتادير بمكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرتك به وذهب كل شيء كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كراهيه وعلى ذلك محبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن اسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فكنت ادل بمكه عن امز رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر أبي محذورة رضي الله عنه ست عشر سنة وأدن بمكة إلى أن متى سنة 59 وتوارث ولده ولد ولده الأدان بعده بمكة في المسجد الحرام قال مصعب بن عبد الله لبعضهم أما رب الكعبة المستورة ومتى ترى محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لا أفعلن فعلة مذكورة رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فقدمها لست ليال بقينا منذ القعده سنة ثمان للهجرة قال الشيخ محمد الغزلي رحمه الله تعالى لله ما افتح المدى بين هذه الأوبة الظافرة بعد أن توجد الله هامته بالفتح المبين وبين مقدمه إلى هذا البلد النبي منذ ثمانية عوام لقد جاءه مطاردا يا بغل غريبا مستوحشا ينشذ فأكرم أهله مثواه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واستخفوا بعداوه الناس جميعا من أجله وها هو ذا بعد ثمانية عوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجرا خائفا لتستقبله مرة أخرى وقد دانت له مكة وألقت تحت قدميه كبريائها وجاهليتها فأنهضها ليعزها بالإسلام وعفى عن خطيئاتها الأولى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بذل الله نلقاكم في مجلس آخر الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته